وقراط الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم غالبون فَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا عَلَيْكُمْ سُلْطَانَكُمْ ٱلْكُتُبَ خُذُوا مَآ ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَآ ءَاتَيْنَاكُمْ ياكم الداوى الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولئية ما أنوهو أبدا بما قدمت أيديهم والله علِم بالغالِمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو عمروا ألف سنة وما هو بمزحرحه من العذاب أن يعمر والله وصيرهم بما يعملون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 أو كلما عاهدوا عهدا نبدأوا هيق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون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 في شروانا انزل على الملكين بباب لاه ومت ومت وما يعلمان من احد حتى يقولا إنما نحن فتنه حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تسع وما هو بما يرين به من أحد إلا, إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا ولا المشركين أي نزل عليكم أي نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمةه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم الله. al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 كم كنا سئلنا موسى وقر وما ان يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل ساء السبيل وقد كثير من اهل الكتاب لو يردون قوم من بعد ايمانكم ففار الحسد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 كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أولم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أيضا انا ذو عوي سناء الله لمن حمده ربنا <تصفيق>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 غَضَبَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُنْظَر إِلَيْهِمْ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 فَأَتَاهُ وَتِ أُولَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَتَّقِ فَرْدَهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا سَنِي إِسْرَائِلَ اذْكُرُ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَتَقْوَى يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَتُهَا وَلَا تَنفَرُ عَنْ شَفَاعَتِهِ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ تَرَى رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَاهُمْ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 كَيْفَ يَشُوقُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ, وارزق أهله مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَا كَفَرَ فُتِنُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْرُهُ إِلَى عَذَابٍ النار اذي سلم نسير واذ ارثوا ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريهنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا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 انك انت العزيز الحكيم الله الله لمن حميده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 فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنقاتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا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 وَمَا أُتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ سَمْعُونَ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هم شقاقة، فسيكتفيكم الله، وهو السميع العليم. صدق الله، ومن أحسن من الله صدقه، ونحن له عباد. قل أتحاجوننا في ره، وهو ربنا وربكم، ولنا أعمال. ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا, كانوا هودا أو نصارى قل أأمنتم أعلم أم الله ومن أعلم ممن كتم شهادة معين اللهم ضعف للعن ما تعملون تلك أمّة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله الله لمن حمده ربا <تصفيق> يا